شبكة مزامير آل داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام للأتمان لكبلان على نبينا محمد الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم وبارك ومن تبعه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة الكرام القرآن العظيم هو المنبع الثر العذب هو المنبع السر العذب والمعين الذي لا ينظر للخير والهداية والصلاح والتقوى والرشاد هذا الكتاب العظيم هو الذي يرسم المنهج الذي تسير عليه الأمة على صراط المستقيم في طريقنا في طريقها إلى المولى جل وعلا هذا القرآن أيها الأحبة الكرام هو الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه موعظة ونور وهدى وبرهان وشفاء ووصفه بأنه مبارك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر أم القرى ومن حولها وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أيها الأحبة الكرام كثيرا ما يتحدث عن أهمية القرآن وأهمية تدبر القرآن والتفكر في آيات القرآن وفي عظمة القرآن ويغفر الجانب الأساسي المهم في هذا وهو القارئ الذي يقرأ القرآن كيف تخشع وكيف يرين قلبك إذا لم تستمع إلى قراءة غضة طرية تسمع بها قرآن كما أنزل, كما انزل وفي هذه الليلة المباركة نستضيف شيخا كريما وعالما جليلا شيخ المغرب في القراءات وإمام وخطيب مسجد الحسن الثاني في المغرب ألا وهو الشيخ عمر القزابري وفقه الله تبارك وتعالى هذا الشيخ الجليل الذي إذا استمعت إلى تلاوته يأشر القلوب قبل الآذان ويحرف المشاعر والوجدان فباسمي واسمكم جميعا يرحب بفضيلة الشيخ ونسأل الله أن يوفقه ويرفع ذكره ويعني أنزله في الدارين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم